ثم لم يلبث ان مات عنها زوجها ودخلت في عدتها وهي في م ك ة و أ ب ن ا ؤ ه ا في الرياض ولها في م ك ة اقارب ولكن كان بقاؤها في م ك ة يسبب لها مشاكل ك ث ي ر ة فجاء بها أ ب ن ا ؤ ه ا إ ل ى الرياض لتقضي عدتها عندهم والسؤال هل تنتقل بين بيوت أ ب ن ا ئ ه ا ا ل أ ر ب ع ة أ م تقضي عدتها في بيت واحد هل يجوز لها أ ن تخرج مع أ ب ن ا ئ ه ا ل ل ن ز ه ة في البر خ ا ص ة إ ن عدتها تستمر إ ل ى بعد عيد الفطر هل يحرم عليها ر ف الحرير وهل هناك دليل إ ذ ا كان انتقالها من م ك ة حرام فماذا عليها أ ن تفعل جزاكم الله ا ل ج و ا ب أن ا ل معتده ع د ة ا ل و ف ا ة يجب عليها أ ن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أ ج ل ه إ ل ا إ ذ ا خافت على نفسها أ و كان المنزل الذي هي فيه لا تملك البقاء فيه فيجوز لها الانتقال إ ذ ا لم تستطع البقاء و أ م ا ما تجتنبه ا ل ح ا د ة ف إ ن ه ا لا تقتحم ولا ت ت ط ي ر ولا تنتشر ولا تلبس ثياب ا ل ز ي ن ة ولا تتعرض لخطاب ل وهذه ا ل س ا ئ ل ة فيما يبدو قد لا تكون ممن يتعرض لخطاب ل لكن هذا هو الحكم و أ م ا جواز خروجها من بيتها لقضاء ح ا ج ة أ و ل م ع ا ل ج ة فلا خ ر ج في ذلك أ م ا خروجها ل ل ن ز ه ة فاذا أ م ك ن الا تخرج فهو أ و ل ى فان كانت إ ذ ا ذهب أ و ل ا د ه ا لا ترتاح وتحس ا ولا بخوف أ و شيء من ذلك فلا حرج إ ن شاء الله في الخروج إ ل ا أ ن التقليل من ا ل ح ر ك ة والانتقام إ ل ا بقدر ا ل ح ا ج ة هو المطلوب من ا ل ح ا د ة حفاظا لعهد الزوج وليس الحداد من أ ج ل الحمل حيث قالت ان ا ل ع ا د ة منقطعه عنها من زمن فان حق الزوج في الحداد ولو لم تكن تخشى حملة ولو لم ان تخشى أن يكون عندها حمل لان عده الوفاه لم تقيد بالاطهار والحيض وانما علقت بمده زمنيه سأل رجل عن م ت ز ولكني ج و د أولاد ولله الحمد ي وزوجتي قائمة بجميع واجباتي ولها معي عشرة طويلة ولله ولها و ل قائمة عشرة رجل لا تكفيني ا ل ز و ج ا ل و ا ح د ة و أ ر ي د أ ن أ ك و ن مستقيما في حياتي و أ ر غ ب الزواج ب أ خ ر ى وزوجتي لا توافقني على ذلك و أ ن ن ي أ ر غ ب في ا ل ز و ج ة ا ل أ خ ر ى لما فيها من أ ش ي ا ء لا تتوفر في ز و ج ة ا ل ح ا ل ي ة ولا أ ر ي د أ ن أ ظ ل م زوجتي أ و أ ظ ل م أ و ل ا د ي ولكن أ خ ش ى من الوقوع في الحرام ما حكم الشرع في ذلك وما الذي يجب علي ل زوجتي ا ل أ و ل ى بهذا الخصوص أ ر ي د إ ج ا ب ت ك م بالتفصيل والله يحفظكم ويرعاكم الله جل وعلا أ ب ا ح للرجل ان يتزوج أ ر ب ع ن س و ة ولكنه أ ر ش د ه إلى خشي أ ن لا يعدل أ ن يكتفي ب و ا ح د ة فالعدل واجب ومن كان عنده أ ك ث ر من امراه فلم يعدل بينهما جاء يوم ا ل ق ي ا م ة وشقه مائل كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أ م ا ما دام يخشى على نفسه إ ن لم يتزوج فالواجب على زوجته أ ن تعينه ب ا ل إ ذ ن له والرضا خشيه ان يقع ما ت ك ر ه من زواج أ و غيره أ و طلب ولا شك أ ن زواجه ب أ خ ر ى خير لها من أ ن يطلقها ويتزوج أ خ ر ى إ ل ا أ ن الذي عليه أ ن يعدل إ ذ ا تزوج و أ ن يحسن ل ل أ و ل ى و ا ل أ خ ي ر ه و أ ن ل ا يظلم و ا ح د ة ويجور في حقها مع ا ل أ خ ر ى والعدل واجب والزواج ب و ا ح د ة وثلثين ا وثلاث و أ ر ب ع مباح في شرع الله ولا يحل ل ل م ر أ ة أ ن تتصلب في ذلك إذا خ ش ي ت أ ن يحصل ما يكره في أ م ر الرجل ولربما حصل ل ه ذ ه الزواج زوجها خير وثلاث عس عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم ف ا ل إ ن س ا ن لا يدري لا شك ان المراه تكره الضر وقد سميت ا ل ج ا ر ة وضره لما يترتب من وجودها من ضرر إ ل ا انه قد يرتكب ادنى الضررين دفعا لاعظمهما و وت... اهدر ادنى المصلحتين جلبا لاعلاهما أ ن اقنع زوجته و ن ص ي ح ة للزوجه ان كانت ح ا ض ر ة أ ن ترفق بزوجها خشية أ ن يقع أ م ر لا تريد و أ ن ي ن ف ل ت ا ل حبل من يدها فلا تستطيع ا ل إ م س ا ك به م ر ة أ خ ر ى والله أره أقول السهل أنا شخص متزوج ولي وأولادي ولي السهل عائلتي الجامعة يدرس شخص أخ في و أ ق و م بالمصروف عليه هل يجوز أ ن أ ع ت ب ر جزءا من المصروف الذي أ ع ط ي ه أعطيه إياه ز ك ا ة عن أ م و ا ل ي علما ب أ ن والدي ووالدتي و إ خ و ا ن ي م و ج و د و ن ويقوم الوالد بالمصروف عليه وكذلك ث ي ر الأخوة ك يقولون هل يجوز ا ل ز ك ا ة من ا ل ز و ج ة للزوج إ ن كان عليه دين أ و من ا ل أ خ ل ل أ خ إ ن كان عليه دين أ و من ا ل أ ب للابن إ ع ط ا ؤ ه ا ل أ خ من ا ل ز ك ا ة و أ ب و ه يصرف عليه لا يجوز إ ل ا إ ذ ا كان والده لا يعطيه قدر كفايته في ضروريات دراسته ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز ل ل أ خ أ ن يعطي أ خ ا ه من ا ل ز ك ا ة إ ذ ا كان والدهما لا يوفر للولد الدارس ضرورياته مما يحتاج إ ل ي ه وبالجمله ا ل ز ك ا ة بين الله مستحقها و أ ن ه م الفقراء فلا تحل ا ل م ح ا ب ا ت ولا يجوز الجور فيها فلا يحل إ ع ط ا ئ ه ا لقريب مع علم ا ل إ ن س ا ن بعيد ب أ ش د ح ا ج ة و أ ع ظ م ل ه ف ة و أ ش د فقرا ل أ ن ه ا حقوق للناس وصاحب ا ل ز ك ا ة إ ن م ا هو و ق ي ل مستخلف يوزع حقوق العباد عليهم بما عندهم من التفويض الذي جعل الله المال بين يديه مستخلفا فيه فلا يحل أ ن يجوه و أ م ا إ ع ط ا ء ا ل ز و ج ة زوجه ا من ا ل ز ك ا ة إ ذ ا كان فقيرا فلا باس بذلك وكذلك ا ل أ ب إ ذ ا كان الورد ليس فيه كفرت والده يصرف عليه ف أ ع ط ا ه ل ل ز ك ا ة ولو صرف لاجحف بماله فيجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ س م ى لزينب زوجه عبد الله بن مسعود وقد س أ ل ت ه عن ا ل ز ك ا ة حينما حصلت م ح ا و ر ة بينها وبين عبد الله في ق ص ة ط و ي ل ة قال لها إ ن إ ع ط ا ء عبد الله أ و إ ع ط ا ء ولدها الذين في حجرها من ا ل ز ك ا ة أ و من الصدقه جائز ولا فرق في ا ل أ ص ل بين ا ل ص د ق ة ا ل و ا ج ب ة و ص د ق ة التطوع وكذلك ق ص ة ا ل ص د ق ة ه ي صدقة ع ل ى حينما أ خ ذ الابن ا ل ص د ق ة ممن هي بيده فخاصره أ ب و ه وقال لم أ ر د ك فقال النبي لك يا معن ما أ خ ذ وقال ل أ ب ي ه لك ما أ ر د ت و ل أ ن المؤذن يريد أ ن يؤذن ف أ ح ت ص ر الكلام والله اعلم هذه أ ح د ا ل أ خ و ا ت ت س أ ل تقول ما حكم من منع بناته من الزواج وكل ما تقدم لهم أ ح د قال لهم عذر أ و اعتذر لهم بعذر و أ خ ر ى تقول كل ما تقدم له شخص قال إ ل ا من ا ل ق ب ي ل ة أ و من ا ل ع ا ئ ل ة ولو أ ن ه يساويها في النسب فما قول الشيخ ل ي ا ل ب ن ا ت والاخوات ومن كنا في و ل ا ي ة الرجل أ م ا ن ة في عنقه وهو مسؤول عن أ م ا ن ت ه ان حرص على مصالحها وطلب لها سعادتها وصدق في ذلك وفق وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا أ ت أ ك م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إ ل ا تفعلوا تكن فتنه إ ل ى آ خ ر الحديث فالواجب على من كانت لديه بنات أ و أ خ و ا ت أ ن يفرح بحصول الخاطب إ ذ ا كان م خ ا ف ئ ا لمن تحت ولايته و أ ن لا يجعل ل أ م ر الدنيا سلما لمنعهن من الزواج بل ان المبادره في تزويج الفتى والفتى من اعظم اصباب الصيانه ومنع الفراحش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج إ ن ه أ غ ض للبصر و أ ح س ن الفرج و أ غ ض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فالواجب على من ك ا ن ف لديه بنت او خ ت وخطبها مكافئ أ ن يزوجها و أ ن لا ينتظر لكن لا يزوجها إ ل ا برضاها فلا يحل لها له اجبارها على من تكره الا ان ي ء إلا الاذى له شيء من الصلاحيات إ ذ ا تمنعت البنت بدون سبب و أ ت ى من ي خ ا ف ئ ه ا دينا ونسبا ومنزله ورجع ا يصونها ويهيا لها رغباتها ا ل يجوز له أ ن ي س ت ع م ل معها ما يمكن أ ن يخضعها للزواج ولو أ ن ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت و ا ل إ خ و ة ف ل م ا له ولاد حرص على أ ن ييسر أ م ر الزواج ويهول تكاليفه وتطلباته لنجا كثير من الناس من أ ه و ا ل الوقوع في الرذائل والسقوط في هفوات المعاصي ف ن س أ ل الله أ ن يهديهم أ ج م ع ي ن إ ن ه جواد كريم هذا سؤال من احد ا ل أ خ و ه يقول علي خ م س ة ايمان حلفت بكل يمين منفرد واستفتيت أ ح د المشايخ ف أ خ ا د ن ي ب إ ط ع ا م ع ش ر ة مساكين عن كل يمين ولكن مشكلتي لم أ ج د أ ح د ا لاطعم ع ش ر ة مساكين عن كل يمين اجدونا جزاكم الله خيرا وهل علي شيء في ا ل ت أ خ ي ر حيث أ ن ن ي ت أ خ ر ت عن ت ا د ي ت ي حبريتي عن ت السؤال هذا ي ي م ن ا ل هنا ينحصر في الحقيقه ة ل عليه شيء ب ا ل ت أ خ ي ر و أ م ا ا ل أ و ل فليس من الاستفتاء في شيء ولكن يرشده إ ل ى أ ن يفوض أ ح د ا في البلاد التي يكثر فيها الفقراء ولا سيما في م ك ة لكثره الغرباء الذين لا يستطيعون أ ن يعملوا وليسال بعض الذين يعرفون الناس ففي مكه شرفها الله وفي المدينه عدد كبير من الفقراء من الوافدين لهذه البلاد وممن ليس معهم ما يمكنهم من الكسب فاولئك محتاجون و ا ل إ ن س ا ن اذا ترتب عليه امر وجب عليه ان يسعى للتخلص من فمعه ذلك الامر فما دام عليه ك ف ا ر ة ليطلب مظنتها وما كان إ ي ق ا ع ه ا ل ت ب ر أ ذمته و أ م ا ان ينتظر حتى ي أ ت ي ه من يصلح لي أ ن تكون ك ف ا ر ة بيده فهذا شيء من التفريط بل عليه أ ن يبادر ليسعى أ م ا وقد س أ ل و أ ف ت ي بهذه الفتوى وقال إ ارتضاه ر فنسال الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه تقول احد الاخوات زوجي يريد السفر الى الخارج وانا لا اريد الذهاب معه هل يجوز ان اعصي له امره ام اذهب معه واسكت على جميع المنكرات الموجوده, الموجودة في القارب وخصوصا ترك الصلاه لا ادري ماذا تعني بترك الصلاه هل تعني من كانوا هناك يتركون ا ل ص ل ا ة فهذا شيء أ و تعني أ ن زوجها يترك ا ل ص ل ا ة هناك فهذا أ م ر عظيم ا ل م ر أ ة يجب عليها أ ن تطيع زوجها إ ذ ا أ م ر ه ا ما لم ي أ م ر ه ا ب م ع ص ي ة و إ ذ ا كان يريد السفر بها وسفره بها قد ينفعها ب أ ن يصون زوجها من أ ن يقع في المحرمات ف إ ن من يسافر من البلاد يجد وسائل إ ش ب ا ع الرغبات ا ل ج ن س ي ة م ت و ف ر ة والنفس أ م ا ر ة بالسوق إ ل ا ما رحم ربي ف إ ذ ا كان مع المرء زوجته كانت سببا في عصمته من الوقوع ف المحرمات ف إ ن كانت تثق ل أ ن ه ا إ ذ ا سافرت معه تحفظ نفسها وتلزم الحجاب الشرعي وتؤدي ع ب ا د ة ربها وتحفظ زوجها من أ ن يقع فيما حرم الله فذهابها معه أ و ل ى و إ ن كانت تخشى خ ل ط ة واجتماعا على منكرات واتكا أ رداء الحشمه, الحشمة وخلعا حجاب السفر بسفرها ف إ ن ه لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الله أ م ا إ ن كان زوجها لا يصلي ولا أ ظ ن ذلك إ ن شاء الله ف ا ل أ م ر خطير يحتاج إ ل ى علاج آ خ ر واترك الكلام عنه لاني ارجو أنه أ لا ن انها أعلم لم ه النبوي ن ترد ع و ع ل ي ه ب ا ل م ش ق ة ل ي ن ط ب ق ه ذ ا التوجيه ع ل ى رب الأسرة و م س ؤ ل ي ت ه وكيف يجمع المربي بينه وبين ت أ د ي ب ا ل أ ب ن ا ء وضربهم عند حصول ما يستوجه ذلك من ا ل إ ح س ا ن إ ل ى من تحت اليد أ ن يقومهم ويؤدب من يحتاج ل ل ت أ د ي ب ف إ ن هذا من ا ل إ ح س ا ن ولذلك شرع الله جل وعلا العقوبات ا ل ش ر ع ي ة لاجل ا ح س ا ن إ للبشر ى ا فعقوبات الشريعه كلها إ ح س ا ن بالعباد من الله و ت أ د ي ب ا ل أ ر ض والاخ ورب ا ل أ س ر ة لمن يستحق الادب من ا ل أ س ر ة بدون إ ف ر ا ط ولا م ج ا و ز ة للحد كل ذلك م أ ذ و ن فيه وبل هو من الرفق ف إ ن ا ل ق س و ة التي لا تضر إ ن م ا هي من أ س ب ا ب ا ل ر ح م ة ب ا ل م ق ص و عليه الذي قد يجهر مصلحته فيحتاج لمن يحملها عليها ولو بشيء من ا ل ش د ة وقديما قال القائل ف ق س ل ي ا ل ز ج ر ومن يك حازما ف ل ي ق ص و احيانا على من يرحم تقول السائلة منذ سنتين كان لابني منذ حمام أخذنا كل اهتمامه ل د ر ج ة أ ن ه أ ه م ل دروسه وواجباته لذلك غضبت عليه فذبحت الحمام و أ ل ق ي ت ه ا في ا ل ز ب ا ل ة عقابا له و أ ن ا أ ش ع ر ب ا ل د م حتى ا ل آ ن ولم أطف هذه اتركها ل ولم ط ي و ر أ تطير فما الحكم بذلك و أ ن ا خ ا ئ ف ة أ ن يكون مصيري مثل مصير ا ل م ر أ ة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أما المرأة الرسول فليست في عهد、الرسول. وانما هي كانت في من كان قبله من الامم وهي التي حبست حره فلا هي اطعمتها الى اخر ولا هي ارسلتها تاكل من خشش الارض حتى ما تفتو عنه فيتعذب بها في النار واما عمر المراه السائله فخطب عمر خاطئ لان ذلك من اضاعه المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال الى اخر الحديث فالمال لا يحل ل ل إ ن س ا ن أ ن يعبث به و أ ن يفرط فيه فهو مال الله إ ن م ا يتصرف فيه على وفق ما شرع الله و إ ذ ا أ س ا ء من تحت يدك ف أ ر د ت أ ن ت ؤ ذ ب ه فلا يكون التاديب ب إ ض ا ع ة المال ذبح الحيوان لغير ح ا ج ة اجرام بحق الحيوان و إ ض ا ع ة للمال وارتكاب لما حرم الله أ م ا ما خ ت م ا ل س ا ئ ل ة فالتوبه إ ل ى الله جل وعلا والندم وكثره الاستغفار والله جل وعلا عفو كريم هذا ذهبت من إلى مكة فهل سائل الرياضي لإداء العمرة أيام الحج طواف وداع العمرة استلف العلماء هل لها طواف يسأل يقول إلى علي هل في من مكة فمن معتمر إن غير على كل وداع أ ن لا يغادر م ك ة إ ل ا موادعا ومن قائل على كل من اراد أ ن يخرج من م ك ة سواء كان مقيما أ و حاجا أ و معتمرا ان لا يخرج إ ل ا بوداع ومن قائل إ ن م ا الوداع على الحاج والصحيح في نظر من كلام أ ه ل العلم أ ن المعتمر لا يلزمه الوداع إ ن وادع فقد أ ح س ن و إ ن خرج بدون وداع فلا شيء عليه إ ل ا أ ن ا ل أ ح ر ط له أ ن يوادع لكن تاتي أ و ق ا ت فيها ش د ة كبعض ليالي رمضان يصعب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يوادع وقد يكون مرتبطا بموعد سفر ففي ا ل ج م ل ة الوداع للعمره غير واجب من وادع فقد احسن ومن ذهب بدون وداع فلا شيء عليه أ م ا الحج فلا يحل لمن حج ذهب إ ل ى م ك ة ح ا ج ا أ ن يخرج منها إ ل ا بوداع ف إ ن خرج بدون وداع والوداع يكون بعد أ ع م ا ل الحج كلها ف إ ن عليه الجزا وقد أ ف ش ى كثير من ا ل ص ح ا ب ة ب أ ن عليه الذبح شاه الله الشائلة أعلم سؤال عن ا ل م ر ة إ ذ ا كانت في أ ث ن ا ء ا ل د و ر ة ا ل ش ه ر ي ة هل ي ج و ز لها أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن السؤال الثاني هل ي ج و ز ص ل ا ة ج م ا ع ة من النساء تكون ا ل ق ر ا ء ة فيها ج ه ن أ م ا ق ر ا ء ة من عليها ا ل ع ا د ة ف إ ن كانت في أ د ا ء عمل وظيفي ك ا ل م د ر س ة أ و امتحان ك ا ل ط ا ل ب ة أ و كانت تخشى أ ن تنسى ا ل ق ر آ ن فلا حرج أ ن ت ق ر أ و إ ن كانت لا هذه ولا تلك ف ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تكن تخشى النسيان ان تمسك على القراءه و إ ن ق ر أ ت فلا حرج ف ا ل م س أ ل ة ا ص ط ل ا ح ي ة إ ل ا أ ن ا ل أ و ل ى في نظري أ ن لا ت ق ر أ إ ل ا ل ح ا ج ة واما ص ل ا ة النساء ج م ا ع ة ف إ ذ ا كنا لا يسمعهن رجال إ ج ا ز ة أ ن يصلين في ا ل ص ل ا ة ا ل ج ه ر ي ة ف إ ن ه م لا ي ص ل و ب ص ل ا ة تسمع فيها ا ل ق ر ا ء ة ف ا ل ج م ا ع ة ب ا ل ن س ب ة للنساء ج ا ئ ز ة و ب ا ل ن س ب ة للرجال و ا ج ب ة والله أ ع ل م يقول السائل من ترك صيام رمضان لعذر فوجب عليه ا ل ق ض ا ء فما زال معه هذا العذر حتى شهر شعبان من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة السؤال هل يجوز له أ ن يقضي ما فاته في شهر شعبان يؤخر شيئا من الصيام إ ل ى شعبان فهو يجوز إ ذ ا وثق من نفسه القضاء و إ ن كانت ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى أ د ا ء ما ترتب ت ا ل ذ م ة من ا صيام لم يؤد في وقته هو الحزم إ ل ا أ ن الجواز دل عليه حديث ع ا ئ ش ة الصحيح أ ن ه ا قالت ما كنت أ ق ض ي م ع ر ي من رمضان إ ل ا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول ا ل س ا ل ف ض ي ل ة الشيخ ساهمت منذ سبع سنوات في ارض بمبلغ قدره ع ش ر ة آ ل ا ف ريال وحتى ا ل آ ن لم تباع هذه ا ل أ ر ض هل علي ز ك ا ة في هذا المبلغ ط ي ل ة هذه ا ل م د ة ا ل ز ك ا ة و ا ج ب ة لكنها م ر ت ب ط ة بمقدار ما تساويه ت ا ل أ ر ض فان كانت ر ا ب ح ة ولو اردت بيع ل ص ي د ك د ع ت ه ب أ ز ي د مما دفعت وتيقنت ذلك ف إ ن ك تزكي على ما يتحقق لديك أ ن ه ا تساويه لو أرى عرضتها و إ ن جهلت ما تساويه وانما ا ر ا ج ح في دينك أ ن ه ا ر ا ب ح ة لكن لا تدري مقدار الربح زكي على ا ل ع ش ر ة في كل سنه ف إ ذ ا بيعت ا ل أ ر ض فزكي على ما تقبضه عن س ن ة واحده ة و ا ل ل قلت سال انا والد لبعض ا ل أ و ل ا د و أ ر ف ض أ ن يذهب أ و ل ا د ي مع ا ل أ ص د ق ا ء أ ي ا كانوا هؤلاء ا ل أ ص د ق ا ء سواء كانوا صالحين أ و غير ذلك وذلك بسبب خوفي عليهم من المشاكل التي هم في غنى عنها فما ر أ ي ك م في ذلك الاعتدال والقصد في ا ل أ م و ر كلها هو المحمول ولا شك أ ن كثيرا من الاختلاط يسبب مشاكل ومتاعب ويجلب مصاعب ونكدا على رب ا ل أ س ر ة وكلما استطاع ا ل إ ن س ا ن أ ن يبعد من تحت يده عن أ س ب ا ب المشاكل كلما كان ذلك أ و ل ى و أ ح ر ى لكن الاعتدال في ا ل أ م ر هو المطلوب فالناس بين مفرط ومفرط م ف ف ر ط ا ل يحزم ا ل أ م ر إ ل ى أ ن ينفجر فينفلت الحبل من يده والمفرط يرسل الحبل ويتركه على أ و ا ه ن ه فلا يمسكه به في ح ا ل ة و ا ح د ة والعدل و ا ل و س ط في ا ل أ م و ر هو المختار ف م ن ع أ و ل ا د ك عن خلطه تضر بمصالح دينهم ودنياهم و أ ف س ح لهم المجال في خلطه لا تؤثر على أ م ر دينهم ولا دنياهم ف إ ن هذا هو ا ل ح ك م ة والعدل والله قل ولكن ة الشيخ السلام ل ي ع م ورحمة الله وبركاته فقد ورد ر الله ا ل فقد ق في آ ا ل ك ر ي ما أن ج ز ء من المؤمنين ما الجنة ولكن في هو جزء المؤمنات أ ي النساء وهل أ ك ث ر ه ن في النار ل أ ن هناك حديث بما معناه أ ن أ ك ث ر النساء في النار أ م ا المؤمنون من نساء من رجال ونساء فكلهم في ا ل ج ن ة بل يخرج من ا ل ج ن ة من الرجال و ا ل ن س ا ء من في قلبه مثقال ح ب ة خردل من ا ل إ ي م ا ن لكن مع ذلك ف إ ن عذاب النار أ م ر ه عظيم لو قيل ل إ ن س ا ن ضع قدمك في نار الدنيا س ا ع ة و ا ح د ة أ و أ خ ر ج من جميع ما تملك بل لو قيل ل ح ظ ة ضع قدمك في النار ثانيه من ا ل ث و ا ن ولا بد لك من ذلك أ و ت أ خ ذ من جميع ما تملك لوجد لو الخروج من جميع ما يملك أ ه و ن عليه من ان يضع قدمه ل ح ظ ة فكيف بمن يجلس في النار زمنا طويلا والعياذ بالله إ ان لولا أ ن الله قضى الا ت ف ن ا ل أ ج س ا د فيها ل ف ن ي ة ا ل أ ج س ا د في أ س ر ع من طرف العين لكن الله قضى أ ن النار لا تبني أ ج س ا د ا يوم القيامه ا ل آ خ ر ة لا يموتون ولا يخفف عنهم من عذابها من شيره الله عافيت منها فالنساء شقائق الرجال و أ م ا أ ن ه ن أ ك ث ر أ ه ل النار فقد ثبت ذلك في الصحيح في ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم في ص ل ا ة الكسوف لما راى ا ل ج ن ة والنار ف ر أ ى اكثر أ ه ل النساء ف ق ا ل لهم أ م ر أ ه لما قال ل أ ن ك ن تكثرن ا ل ل ع ن ة وتكفرن العشير إ ذ ا أ ح س ن الى ا ح د ك ن الدهر ثم ت غ ي ر ق ا ل ث ما ر أ ي ت ن ك خيرا قط إ ل ى غير ذلك لكن من أ ح س ن ت ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا والله ف ق و ل السائل حضرت ح ف ل ة زفاف على أ ن ا ل ح ف ل ة لا يوجد بها شيء من أ غ ا ن ي وبعد حضوري وذهاب السياره وجئت بوجود أ غ ا ن ي و ط ر ب في ا ل ح ف ل ة فهل علي ذنب في حضورها جزاكم الله خيرا إ ن كان الغالب في علمك في هذه الحفلات أ ن ه ا تشتمل على المحرمات ف أ ن ت آ س ل ة في الحضور و إ ن كان الغالب في ذهنك وظنك أ ن ه ا تسلم من ذلك وكنت تظنين ب أ ه ل تلك ا ل ح ف ل ة أ ن ه م لا يجترئون على ارتكاب المحرم ف أ ن ت لا إ ث م عليك ويبقى أ م ر الاستماع ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن عندما يسمع الطرب ي س ت م ع ي ا ث م بالاستماع ولو كان كارها للمجيء في أ ص ل ه ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يصرف سمعه ويتشاغل بما ا ل ل يمكن لنفسه من ت ط و ر لك يعمل من المعازف ف إ ن رضي بالواقع واستمع و أ ر ه ق السمع فقد شارك في ا ل م ع ص ي ة والله اعلم يقول س ا ل س م ا ح ة الشيخ ما حكم إ ي د ا ع ا ل أ م و ا ل في ا ل بنوك الناس في هذا الزمن ا ص ط ر إ د ا ع ه م ل أ م و ا ل ه م أ م ر ا قهريا ف إ ن من لديه اموال ل ا لديه أ م لا يستطيع أ ن يحفظها في منزله ا خ ش ة من تعرضها أ و تعرضه لمكروه بسببها فيحتاج ل أ ن يودعها ف إ ذ ا أ و د ع ه ا في بنك أ و مصره وهو لم ي د ذ ي ر ب ا ولم يتعاطى فلا شيء عليه ووضعه هذه ا ل أ م و ا ل في تلك ا ل م ص ا ر ف والبنوك التي تتعاطى الربا بدون ا ل رضاه لا يجعله مرتكبا للمحرم ل أ ن ما فعله شيء لا يستطيع تركه ل أ ن ه لو ابقى ماله في منزله ل ح ش عليه والحوادث تعلم و ا ل أ م و ر التي تقع بسبب ما يكون عند الناس في بعض ا ل أ ح و ا ل من ا ل أ م و ا ل لا تجهل ف إ ذ ا وضع ا ل إ ن س ا ن ماله لا س م ا في الزمن الذي قد فاض على بعض الناس أ م و ا ل لم تكن م ع ت ا د ة في الزمن القديم ف إ ذ ا وضع أ م و ا ل ه في بنك و د ي ع ة لا م ن م ا ف أ ر ج و أ ن ه لا حرج عليه ف إ ن علم ه مكانا تودع فيه ا ل أ م و ا ل ولا تنتخب فيه المحرمات الربا ء وجب عليه أ ن يسعى إليه و اليه ل أعلم قول السلام ل ه ك م ورحمة ا ل ل والله ب ر ك ت ه أنا شاب ا أحب أ ع م ا الصالحة وأتعل ذ ه اعلم ل أ م ا ولكني إذا فعلت إذا ع ل صالحاً ورآني أحد الإخوان أرتاح لهذا وإن لم ا أرتاح أحد ورآني وإن فسوى يرني ولكن إ ذ ا راني ف أ ج د شيئا في قلبي ما هو العلاج وجزاكم الله خيرا ل ع ل ا ج أ ن ت س أ ل ربك جل وعلا أ ن ينقذك من الرياح الشيطان يسعى كثيرا ل أ ن يوقع في نفس المرء ا ل ر ا ح ة والارتياح إ ذ ا ر آ ه الناس على أ م ر ط ا ع ة ليحمدوه عليها فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرص في تجنب هذه البواعث و إ ذ ا كان يوجد عنده شيء من ذلك فليخفي من أ د ا ء العمل مستخفيا به حتى يطمئن قلبه للعمل وترتاح نفسه له دون أ ن ي ت أ ث ر ب أ ق و ا ل الناس ونظراتهم ولا يجوز أ ن يمنعك ما تشعر به من الارتياح من العمل ف إ ن الشيطان ياتي ل ل إ ن س ا ن إ م ا في العمل و إ م ا في تركه يحاول أ ن يثبطه عن العمل لكن عندما أ ن ظ ر إ ل ى ملابسي أ ج د أ ث ر المني فماذا علي هل أ ع ي د ا ل ص ل ا ة أ م لا أ ف ت و ن جزاكم الله ايضا كونك لم تجد البلل يدل على أ ن ك لم تستقصفي النظر ف إ ذ ا وجد ا ل إ ن س ا ن المني بعد ا ل ا ح ت ل ا م وقد صلى ظن منه أ ن ه ل ن ي ح ت ل م لعدم اهتدائه إ ل ى المني ف إ ن ه يعيد ا ل ص ل ا ة يغتسل ويعيد ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه أ د ى ص ل ا ة وهو ت ح ت ا ج ل ل ط ه ا ر ة الكبرى عليه الحدث ا ل أ ك ب ر ولا ي ع ف ي ه من ذلك كونه لم يجد البلد قبل ا ل ص ل ا ة ف إ ن غ ا ي ة م ا في ا ل أ م ر أ ن ه لم يهتدي لموضع البلد والله عم. اي ل ث ر ي ا ت التي يشير البائعون لها إ ل ى أ ن بعض أ ج ز ا ئ ه ا م ط ل ي ة بذهب عيار اربع وعشرين كذا الحمامات التي يوجد في المقابض ا ل خ ا ص ة بها مثل صنابير فتح الماء وغيرها م ط ل ي ة بذهب وهل, هنا وهل هناك فرق بينها بين هذه ا ا ل ل ح تلك ي ن ت الحالتين أ و مصابيح او صنابير الماء و إ ذ ا عرف من يعمل هذه ا ل أ ع م ا ل أ ن فيه ذهبا فعليه أ ن يرفض أ د ا ء ذلك العمل ف إ ذ ا كان الطلاء ذهبا الحقيق ذهب حقيقيا و ت أ ك د ذلك امتنع و إ ن كان الطلاء أ ص ب ا غ ا ذ ه ب ي ة وليست من الذهب المذاب فلا حرج عليه ل م ج ر د اللون أ و الكتابه ب أ ن ذ ه بانه ي و ل ل تقول السائل ه ورحم أمرأة وأعاني متزوجة من حواجبي ن حيث ا عرض ج ذهبي ح ث تجعل بشع جداً هل يجوز بشع شكلي وهل أن أنظف منها في ي ح ثبت في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ا ل ن ا م ص ة والمتنمصه إ ل ى آ خ ر الحديث و ا ل ن ا م ص ة هي التي تعمل النمص والنمص هو نسخ الحواجب وتقويسها وتزجيتها فهذه لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل ولعن من يفعل بها ا ل ن م ض و ا ل إ ن س ا ن لا يعترض على, الله على خلق الله وتصويره عبدا ليجمله أ ح س ن مما خلق الله بل يرضى بما قدر الله له من الجمال وفي وجمال النفس أ ز ك ى و أ ح ل ى ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ج م ي ل ة النفس ط ي ب ة القلب م ت ق ي ة لله أ ض ف عليها ر و ن ق من الجمال تفتده ذات الوجه ا ل ط ب ي ل فلا يحل ل ل م ر أ ة أ ن تنتف شيئا من حواجبها والله أعلم أقول انما ل ل لقد س ا ر ت إذا ن في الاعمال م ت ح ا ن أن ش ه ر م ولكن لم أتلفظ بالنيات أ ل ف ظ ا ر بل قلت إذا إنما فما دمت نظيت أ ن تصوم وقلت بلسانك أ ن ك ستصوم فهذا هو النذر ولو لم ت أ ت ي بحرف النور والذل ا والراء فهذا نذر يجب الوفاء به والله أعلم تقول س ي اعلم البيت المؤجر هل ي زكاة ل ا ثلاث سنوات الزكاة إذا حال عليها الحول وهي عندك أما إذا أن أجرته عندك له على لم الحول وهي مؤجر يحر بل استنفقتها فلا زكاه فيها نكتفي بهذا القدر فاردنا الله تبارك وتعالى أ ن يثيب الشيخ صالح قد وهيئت كبار العلماء على تفضله و ا ل إ ج ا ب ة على هذه ا ل أ س ئ ل ة و أ ن يجعله في ميزان إ ح د ا ث ه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه و أ ن ينفعنا جميعا بما سمعنا و أ ن يجعله ح ج ة لنا لا حسن علينا إ ن ه سميع مجيب و ل الله م على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم